يمكن ينكسر قلب امي ومانيته يمكن ينكسر حلم الطفل مثل الخواطر يمكن ينكسر برج الخيال وجرح الشاع بس H schema of blackkt About